أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم حم وال كتاب المبين جعلناه قرآنا عربيا لعلكم تعقلون وإنه في أم الكتاب لدينا لعلي حكيم أأَفَ نَظلِ وَعاكُم الذِكرَ صَفْحًا آكُ تُمْ قَمم مُسِْفين وَوكمْ أَرسَلنا مِ بّ فِي الأووللين وَماَا يَأتيهِم مِ نبِيٍّ إِللاا كانَوا بِهِ يسَْهْزئون فَأَهْلَكْنَا أَشَدَّ مِه بَطَشَ وَمضَامَثَلُ الْ الأوَّلين.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 يَطْلُبُونَ وَجَعَلُوا لَهُ مِنْ عِبَادِهِ جُزْءًا إِنَّ الْإِنْسَانَ لَكَفُورٌ مُبِينٌ أَمِ اتَّخَذَ مِمَّا يَخْلُقُ بَنَاتٍ وَأَظْلَفَكُمْ بِالْبَنِينِ وَإِذَا بُشِّرَ أَحَدُهُمْ بِمَا ضَرَبَ لِلرَّحْمَنِ مَثَلًا ضَلَّ وَجْهُهُ مُسْوَدًّا وَهُوَ كَظِيمٌ أَوَمَنْ يُنَشَّأُ فِي الْحِلْيَةِ وَهُوَ فِي الْخِصَامِ غَيْرُ مُبِينَ وَجَعَلُوا الْمَلَائِكَةَ الَّذِينَ هُمْ عِبَادُ الرَّحْمَنِ إِنَاثًا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 بل قالوا إنا وجدنا آباءنا على أمة وإنا على آثَارِهِم مهتدون وكذلك ما أرسلنا من قبلك في قرية من نذير إلا قال مترفوها إنا وجدنا آباءنا على أمة وَإِنَّ عَلَى آثَارِهِم مُقْتَدُونَ قَالُوا أَوَلَوْ جِئْتُكُمْ بِأَهْدَى مِمَّا وَجَدتُّمْ عَلَيْهِ آبَاءَكُمْ قَالُوا إِنَّا بِمَا أُرْسِلْتُم بِهِ كَافِرُونَ فَانْتَقَمْنَا مِنْهُمْ فَانظُرْ كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ الْمُكَذِّبِينَ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 ببلمَتعْتُهَا أُولاءِ وَأَبَ أَهُم حتى جأَهُمُ الحَقُّ رَرسُول مُبِين وَلََّ جأَهُمُ الحَقُّ قالوا هذا صِحر وَإِنَّا بِهِ كَافِرون وَقالوا لَل نُزِلَ هذا القُرآنُ على رَجلُلم مِنَ القَريتَين عظيم أَهُم يقُسونَ رَحمةَةَ رك نَحْنُ قَسمَنا بَنَهُم معيشَتَهُم في الحياتةِ الدّنْيا وَورَفعناَا بعضَهُم فَوْوقَ بضندَ ررجات لاتَّخِذَ بعدضهُم بضَ سُخرّ وََحْمَةُ رَبِّكَ خَر مما يجمعون وَلولا أيك الناس سُؤََّ وَدَةً لجعلنا لممَ يَكْفرُ بِ الرَّحْمن لِبيوتِهِمْ سقُفَِّ في الض مِن فضةٍ ومَعارجٍ عليها يظهرون ولبيوتهم أبوابٌ وسُررٌ عليها يتكئون وزخرفا وإن كل ذلك لَمَّا مَتَاعُ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَالْآخِرَةُ عِندَ رَبِّكَ لِلْمُتَّقِينَ وَمَن يَعْشُ عَن ذِكْرِ الرَّحْمَنِ نُقَيِّضْ لَهُ شَيْطَانًا فَهُوَ لَهُ قَرِينٌ وَإِنهم لا يصُدّونهُ عنن السَّبيل وَويحْسَبونَ أنهم محتتون.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 وما نريهم من آية إلا هي أكبر من أختها وأخذناهم بالعذاب لعلهم يرجعون وقالوا يا أيها الساحر دعوا لنا ربك بما عهد عندك إننا لمهتدون فلما كشفنا عنهم العذاب إذا هم ينكثون ونادى فرعون في قومه قال يا قوم أليس لي ملك مصر وهذه وهذه الأنهار تجري من تحتي أفلا تبصرون أم أنا خير من هذا الذي هو مهين ولا يكاد يبين فلولا ألقي عليه أسورة من ذهب أو جاء معه الملائكة مقترنين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 ولو نشاء لجعلنا منكم ملائكة في الأرض يخلفون وإنه لعلم للساعة فلا تمترن بِهَا واتبعون هذا صراط مستقيم وَلَا يصدنكم الشيطان إنه لكم عدو مبين ولما جاء عيسى بالبينات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 وهو الذي في السماء إله وفي الأرض إله وهو الحكيم العليم وتبارك الذي له ملك السماوات والأرض وما بينهما وعنده علم الساعة وإليه ترجعون ولا يملك الذين يدعون من دونه الشفاعة إلا من شهد بالحق وهم